والاسم اليوم مالك الملك أيها الإخوة الكرام مالك الملك من أسماء الله تعالى الحسن ولله الأسماء الحسن فادعوه بها إذا قلت يا مالك الملك بك أستجير هذا دعاء صحيح أيها الإخوة في القرآن الكريم ورد اسم الملك والمالك والمليك ومالك الملك ومالك الملك والملكوت حصرا أما اسم الملك ففي قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وفي قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس وأما اسم المالك ففي الفاتحة الشريفة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك ومالك وأما الملك ففي قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر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 وأما الملكوت ففي قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أيها الإخوة الكرام قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل أريد أن أقف قليلا عند خطورة هذا الموضوع عند خطورة هذا الموضوع الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفصار وقد أمرنا أن نؤمن به وأن نعبده وأن نتوجه إليه وأن نحبه فربنا سبحانه وتعالى تيسيرا لنا كي نعبده ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم وجعل الكون كله دالا عليه وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى فأنت حينما تبحث في أسماء الله الحسنى تتعرف إلى الله كلما ازددت معرفة بأسمائه الحسنى ازددت معرفة به يعني أحيانا الشيء المادي تمسكه تقيس طوله تقيس طوله عرضه ارتفاعه وزنه لونه شكله خصائصه لكن إذا أردت أن تتعرف إلى الله في الحياة الدنيا يستحيل أن, أن تدركه بحواسك لا بد من أن تدركه بعقلك قد تقول هذا الكون يدل على خالق عظيم هذا الكون يدل على مسير حكيم هذا الكون يدل على مرب رحيم ولكن التفاصيل موصفاته اسماءه هو الرحمن الرحيم ملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المغيمن العزيز الجبار المتكبر يعني أنت حينما تطلب معرفة أسماء الله الحسنى أو حينما تجول في هذا الموضوع فأنت في الحقيقة تجول في أخطر موضوع على الإطلاق لأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء يا رب ماذا فقد من وجدك ولا ما فقد شيء وماذا وجد من فقدك ما وجد شيء وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معه. أيها الإخوة الكرام الأسماء الحسنى من أخطر الموضوعات في الدين إنك من خلالها تتعرف إلى أسمائه وصفاته الحقيقة أنت لا تحب جهة ما لإسمها لكنك تحبها لصفاتها فكلما تعرفت إلى أثناء الله الحسنى وصفاته الفضلة كانت عبادتك أصح وكانت خشيتك أكبر وكان إقبالك أشد الحقيقة مالك الملك هناك حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين سمن مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وفي حديث آخر أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين ثمان مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر الوتر بالفتح والكسر كلاهما صحيح هون في نقطة بالحديث ما معنى من أحصاها الله عز وجل قال لقد احصاهم وعدهم عده الإحصاء شيء والعد والتعداد شيء آخر كم طالب في الصف أو كم طالبا في الصف تقول ثلاثون تبأعمارهم مستوياتهم درجاتهم أخلاقهم سيرتهم طموحاتهم إذا درست أعمارهم واجتهادهم وتحصيلهم وذكاءهم وطموحاتهم هذا إحصاء العد كمي أما الإحصاء نوعي العد كمي أما الإحصاء نوعي فالله سبحانه وتعالى أراد منا لا أن نعدد أسماءه الملك القدوس السلام أراد منا أن نحصيها من أحصاها دخل الجنة في معنى دمني يعني من أحسها من تعرف إليها فأقبل على الله واستقام على أمره سعد في الدنيا وكان في الآخرة من عذاب أهل الجنة إذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى في الحديث الصحيح يؤكد لنا أنك إذا أحسيت اسماء الله الحسنى دخلت الجنة إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أعصاها دخل الجنة نحن في المرحلة السابقة شرحنا بفضل الله وتوفيقه سبعة وثلاثين اسما من أسماء الله الحسنى والنية أن نتم هذه الأسماء إلى التسعة والتسعين كما ورد في الحديث الشريف لكن بالمناسبة ما كل الأسماء الحسنى وردت في الحديث الشريف لعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأسماء الحسنة التي نحن في أمث الحاجة إلى معرفتها لكن هناك أسماء حسنة كثيرة جدا مأخوذة من كتاب الله ولم ترد في هذا الحديث طبعا الأسماء الحسنة كما وردت في هذا الحديث هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن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 التي وردت في نص الحديث الشريف ونحن في صدبها لكن أيها الإخوة اسمحوا لي أن أنقل إليكم هذا الدعاء النبوي يروي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الجواب إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله وأبدل مكانه فرحا هذا الدعاء ينبغي أن تحفظوه إنكم إن حفظتموه لا سمح الله الإنسان إذا أصابه هم أو غم أو مكروه أو شيء مزعج يدعو به والنبي صادق المصدوق الآن قل اللهم مالك الملك الملك الكون الكون ما سوى الله الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود ما سوى الله والكون هو, هو الملك بس السؤال جاء مفردا في سموات في كازارات في مجرات في مذنبات في سقوب سوداء في مسافات بينية شاسعة الأرض فيها جبال فيها وديان صحارى سهول أثماك أطيار حيوانات نباتات أمس جن عوالم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله كل هذا الكون يعني في البحار وحدها أكثر من مليون نوع من السمك كل هذا الكون سماه الله ملك بلفظ المفرد فما حكمة ذلك في حكمة كبيرة جدا الحكمة أن الكون كله متناسق مع بعضه بعضه كل جزء فيه يعمل للمجموع لأن الله سبحانه وتعالى صممه كذلك فالحيوان للإنسان والنبات للحيوان والتراب للنبات والماء للتراب وغذاء الإنسان من النبات ومن الحيوان وحجم الأرض يتناسب مع طاقة الإنسان وشرعتها حول نفسها يتناسب مع إمكاناته أهم كلمة في هذا الكون أن هذا الكون وحده متكاملة وحده متكامل والله سبحانه وتعالى مالك الملك يعني أمره نافذ في هذا الملك في سؤال دقيق يوم القيامة يقول الله عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور قد يسأل سائل بيد من؟ بيدي من كانت ثم آلت إليه الحقيقة هي إليه في الأول والآخر ولكن أهل الدنيا ولكن المشركين ولكن الكفار ولكن الفجار ولكن العصاة ولكن ضعاف المؤمنين يرون في الأرض آلهة كثيرة مراكز قوى أشخاص أقوياء يأمرون فيطاعون يدمرون يعطون يرفعون يخفضون قال المؤمن لا يرى إلا الله في الدنيا لا يرى إلا الله يرى يد الله فوق أيديهم يرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن يرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يرى له الخلق والأمر يرى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل يرى إليه يرجع الأمر كله يرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هذه رؤية المؤمن لا يرى مع الله أحدا هذا هو التوحيد وما تعلمت العديد أفضل من التوحيد لكن العصاة والمشركين والكفار ماذا يرون يرون أشخاصا أقوياء إرادتهم نافذة أما الحقيقة لا ينفذ في كون الله إلا إرادة الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والله يحكم لا معقب لحكمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحده فالمؤمن الصادق لا يرى مع الله أحده يرى صور يرى دمى تحرك في الخفاء لكن الله هو كل شيء هو الظاهر والباطن هو الأول والأخ لذلك ألا إذا الله تصير الأمور حتى الكفار يوم القيامة يرون أن الأمور كلها بيد الله أما المؤمنون في الدنيا وحدهم يرون هذه الحقيقة لكن الكفار تغيب عنهم هذه الحقيقة فيرون الأمور بيد زيد أو عبيد تذكرون أنه التابع الجليل الحسن البصري كان عند والي البصرة لزياد ليزيد بمعاوية وهو عنده جاءه البريد وفيه توجيه إن نفذه أغضب الله وإن لم ينفذه أغضب الخليطة ربما أزاحه من مكانه وقع في حيرة شديدة وعنده الحسن البصري قال يا إمام ماذا أفعل هذا الموحد قال الحسن البصري إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله يعني إذا غضب عليك أهل الأرض كلهم والله راض عنك لا يستطيعون أن يفعلوا معك شيئا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك يعني ملخص الملخص ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن معنى مالك الملك إن هذا الكون العظيم في إرادة واحد نافذ فيه هي إرادة الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا لا أمرهم أمرنا يقول لك مثلا الدولة الفلانية في عندها قنابل نووية كافية لتدمير الأرض خمس مرات الآن بالحضيب قادت الآن بالوحول الآن متفتتة كل أنواع السقوط في هذا البلد الذي يدعي أنه يملك قنابل نووية تدمر الأرض خمس مرات حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس إذن مالك الملك هذا الملك العظيم فيه إرادة واحدة نافذة هي إرادة الله بربك إذا إقنت هذا اليقين هل تتوجه إلى غير الله هل تخشى غير الله هل ترجو غير الله هل تطمح إلى غير الله هذا التوحيد توحيد الطوق كلها تؤدي إلى الله عز وجل لذلك يقول الإمام الغزالي: مالك الملك هو الذي تنفذ مشيئته في مملكته كيف يشاء وكما يشاء إيجادا وإعداما إبقاءا وإثناء والملك هنا بمعنى المملكة والمالك بمعنى القادر التام القدرة القادر التام القدرة والموجودات كلها مملكة واحدة لأنها متناسقة مرتبط بعضها ببعض فإنها وإن كانت كثيرة من وجه فلها وحدة واحدة مالك الملك الكون كله يعمل بالتنسيق يعني حجم الأرض متناسب مع حجم ال... مع الإنسان أحيانا لو وجدت قفل في بيت ومفتاح في بيت آخر والمفتاح فتح القفل تقول كلاهما من مصنع واحد مدام في انتجام أيام الإنسان يشتري قطعة لسيارته تأتي في مكانها الصحيح بالملليمترات معناها المعمل واحد الذي صمم واحد اللي أعطى القياسات واحد فالانسجام دليل وحدة الخلق في بالكون شيء في واسع وفي واحد خمسة آلاف مليون إنسان كل إنسان له قزحية عين تختلف عن الأخرى لذلك الآن هناك أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين تضع عينيك على فتحتين يفتح الباب لأن إنسانا واحدا في الأرض لا يمكن أن يشبهك في قزحية العين معناها الله واسع طيب للإنسان رائحة لجلبه لا يمكن ان يشركه فيها احد في الخلق واساس كلام البوليسية رائحة الجسم الانسان له نبرة صوت لا يمكن ان تتشابه في الارض نبرة كان. فلان عرفتك اثنان كيف عرف نبرة قزحية العين ورائحة الجلب ونبرة الصوت وبلازمة الدم وحتى الان كشفوا اثنان ونصف مليار وحدة نتيجية اثنان ونصف مليار وحدة نتيجية يعني في واحد بالارض وحدته النتيجية تشبه وحدتك وبصمة البئي هذه الانملة يعني اذا كان في مئة نقطة بين جزيرة وخليج ورأس ونتوء وفرع وغصن هناك مئة صفة لبصمة اليد لو تشابهت سبع صفات في بصمتين لكانت لإنسان واحد سبع صفات بصمة اليد توقيع الآن البصمة والقزحية ورائحة الجلد وبلازمة الدم والوحدة النسيجية هذه أدوية هذا توقيع نعم معناه الله واسع بالمقابل شركة أدوية في كندا تصنع دواء مسكن يستعمله إنسان في أستراليا تسكن أحلامه ما معنى ذلك الخلق واحد الخلق واحد في البنى الأساسية وفي الخصائص يتعلم طبيب بأمريكا طبيب جراح بيقول لك بعد في عصب خطير وهون في وريد وهون في شريان يذهب إلى الخليج يجري عملية الإنسان في الخليج عروقه أعصابه وخصائصه كما درس هذا الطبيب معناه في وحدة في الخلق وفي ساعة في الخلق لذلك قال بعض العارفين والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سمت الواسع ورقتا زيتون لا تتشابهاني في الأرض وأخرب شيء وزوه البشر فلأ نحن أخواننا كلهم كل واحد له شكل وله طريقة في الكلام طريقة في المشي له طبع خاص هذا يدل على سعة الخلق وحينما تكون أجهزة واحد القلب واحد الرئتين المعد الأمعاء الشرايين الأوردة الأعصاب العظام خصائص العظام يقول لك بعد شهر التلحيم درس روسيا المريض بأفريقيا الطبيب من مصر مثلا ما في قواعد عامة في الجسم فالله عز وجل واحد واسع أما مهندس يقول له صمم لنا بناء يرسم بناء الثاني الثالث الرابع أنا ألاحظ هذا في السيارات بيطلع شكل بيضوي بعدين شكل زوايا حادة بيرجعوا على البيضوي يعني طاقة إدعاء محدودة عند البشر ثم الله عز وجل أنت أنظر إلى أنواع الأوراقي في الأرض أوراق الأشجار شيء لا يصدق أوراق إدارية أوراق دائرية أوراق مسلمة أوراق مفلطحة أوراق خضراء أوراق خضراء مع لون آخر أوراق واسعة أوراق صغيرة أوراق كبيرة لو دققت في أنواع الأوراق لأخذك العجب العجاب أيها الإخوة الله جل جلاله مالك الملك كما قال إمام الغزالي أي تنفذ مشيئته في مملكته وقيل مالك الملك هو المتصرف في ملكه كيف يشاء ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره والوجود كله من جميع مراتبه مملكة واحدة لمالك واحد هو الله تعالى انت لاحظ الانسان كيف بيملك؟ الانسان بالأمس يوضح الامر فلان مالك هالبيت اجره. ملك رقبته ولم يملك منفعته مستأجر. يملك المنفعة ولا يملك الرقبة الآن أنت مالك المنفعة والرقبة لكن لا تملك المصير يطلع قانون استملاك يروح البيت الإيداك ففي ملك رقبة في ملك منفعة في ملك مصير أما إذا قلنا إن الله مالك الملك مالك الوجود خلقاً وتفرفا ومصيرا ايام بلد بلد طائرات المعمل مالك الطائرات فلما باعها تملكها شاريها واصبحت هذه الطائرة بامر شاريها لكن الله عز وجل يقول خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل كلمة مالك الملك يعني. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع هذا معنى مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إذا الله عز وجل أعطى الملك لإنسان يعطيه الهيبة كلهم يخافونه فإذا أراد أن ينزع منه الملك الغاهبته، فكلهم يشتريء عليه. قال أحد القواد العظام في عهد في العهد العباسي، يعني بلغت شهرته الآفاق، حتى أن الأمهات صرنا يخوين أولادهم منه. فلما دخل على هارون الرشيد رآه صغير الجسم قصير القامة نحيلا، قالوا أنت فلان، أنت. قال لو رأيتني وقد أسبغ الله علي الهيبة أنت الآن رأيتني وقد نزع الله مني الهيبة أني ممكن انسان يكون له هيبة كبيرة جدا فإذا نزع الله منه هذه الهيبة أصبح شخص كافه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملكة ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لكن بيدك الخير يعني أروع ما في الآية وإنا الله عز وجل قال بيدك الخير والشر تؤتي الملك من تشاء خير وتنزع الملك من من تشاء شر وتعز من تشاء خير وتذل من تشاء شر بيدك الخير والشر خارفي تناسب أما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الخير فقط إذا الإعزاز خير والإزلال خير إذا الإتاء خير والسلب خير والمنع خير ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك لذلك سنرى بعد قليل أو في درس قادم أن هناك أسماء لله متقابلة المعطي المانع القابض الباصط النافع الضار الرافع الخافض المعز المزل العلماء قالوا هذه الأسماء بالذات لا يجوز أن تذكر وحدها يجب أن تقول الدار النافع المزل المعز المعطي المانع القابض الباصط مثنى مثنى لماذا؟ لأن الله يضر لينفع ويذل ليعز ويمنع ليعطي ويقبض ليبسط وأوضح مثل أيام الأب بيكون شديد على ابنه في صغره بكبر شخصية فردة لامعة كل هذه الشدة هي لصالحه كل هذه الشدة صنعت منه انسانا متفوقا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 أحد المفسرين مالك الملك هو الملك الحقيقي الملك الحقيقي لذلك ورد في الحديث القدسي أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد عصوني حولتها عليهم بالسخفة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم يقول أحد المفسرين مالك الملك هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء وكيف شاء إيجادا وإعداما إحياءا وإماتة تعذيبا ورحمة من غير مشارك ولا ممانع ما في مشارك ولا في ممانع وقد ذكر اسم مالك الملك مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه الآية الآلفة الذكر قالوا من أدب المؤمن مع هذا الاسم مالك الملك أن يكثر العبد من ذكره وبذلك يغنيه الله عن الناس لكن هناك وقت قليل كلمة مالك الملك. أدخل في بعض التفاصيل. هل تملك عينك؟ لا. هل تملك سمعك؟ هل تملك قوتك؟ هل تملك أعصابك؟ هل تملك سيولة الدم؟ لا. الجلطة الصغيرة إلى خثرة دماغية انتهى. أحياناً شلل، أحياناً عمل، أحياناً فقد ذاكرة، نقطة من الدم تجمدت في رأس الإنسان، فكل مشاريعك وكل طموحاتك وكل أملاكك وكل شخصيتك الفردية، كل منوط بسيولة الدم. أخي تأخذ مميز عن شيء خفير إذا الدم تجمد هناك أمراض وبيئة جدا. طيب مالك دستمات قلبان مالك مونت الشرايين ما مالك المستقيم لو أن المستقيم شل شيء لا يحتمل مالك نمو الخلايا حتى هذا التاريخ الأوراب الخبيسة حتى الآن نتكهن تكافنا في أسبابها ما في شيء خلايا تنمو بشكل عشوائي يعني أسرع من أن تعالجها، انتهى الإنسان أيام حب بالوجه تقضي على الإنسان تنمو نموا عشوائيا فكلمة مالك الملك أنت مالك مالك شيء ومالك مالك جسمك إطلاقا وكل طموحاتك ومشاريعك وكل آمالك معقودة على صحتك ولا تملك من صحتك شيئا. أبدا. الله عز وجل إذا كان أعطاك صحة طيبة معنى سمح لك أن تستمتع بها. هو المالك لها. شخص ذهب إلى فرنسا وأتى بأعلى اختصاص وعين في وزارة دقيقة وتنم المناصب حتى وصل إلى معاون وزير. فقد أبصره عمل عملية لم تنجح العملية انتهت العملية بفقد البصر جرت في البيت أول جمعة جمعتين في مجاملات البريد يأتيه إلى البيت مع موظف كبير يقرأ له المعاملة يقول صاحبها كذا وكذا ما توجيهكم إلا موافق بعد شهر سرح من عمله زار أحد أصدقائي قالوا والله يا فلان أتمنى أن أقبع على الرصيف أتثول ولا أملك من الدنيا إلا هذا المعطف، وأن لي بصري قل اللهم مالك الملك أياما الإنسان بيفقد حركته الإنسان ثقيل جدا بدون حركة فكلمة مالك الملك لا تنبك أنت شيئا يعني خطأ بسيط بالشريان التاجي يقتضي نشر الصدر وفتح الصدر وإخراج القلب وتخميده بالسائل البارد وربطه بقلب صناعي وفتح فتحة القلب ووضع دسام جديد أو فتح شريان جديد عملية بالمئتين وخمسين ألف ألف ما بتتم إلا ببلد متقدم جدا يعني خلل بسيط في القلب الآية قل اللهم مالك الملك لا تملك أنت شيئا لا تملك عينك ولا سمعك ولا بصرك ولا قوتك ولا الدماغ رجل أعرفه جيدا وهو من الصناعيين المرموقين في هذا البلد خرج من معمله إلى بيته ما عرف أين بيته قال ابنه بقي ثلاث أربع ساعة يدور في دمشق وين بيتي؟ تذكر بيت ابنه ذهب إليه في الجسر قال له يا بني أين بيتي؟ قال في المهاجرين أغذوا إلى البيت فقط ذاكرة رجل جاء ابنه من أمريكا صيد لاني ما عرف قال من أنت؟ فقط ذاكرة لا تملك أنت شيئا لا ذاكرته ولا دسامات قلبك ولا رؤيتك ولا سمعك مالك الملك وكل ما عرفت حجمك الله بيكرمك وبيرفعك بمدك بقوة يعني أنا ما أقول هذا الكلام من أجل أن نتشاءم لا من أجل أن تعرف من أنت ما حجمك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لذلك العبد لا يمكن أن يكون مالكا مطلقا وسبحان الله لحكمة بالغة في حالات وفاة مفاجأة بلا أي سبب بلا أي سبب أعرف رجل يعني عمل عملا شاقا لخمسين عاما حتى جمع ثروة جيدة بدأ يرفه نفسه أخذ بيت بالمصايف بعد الظهر ما عاد اشتغل خرج إلى بيته في المصية في المصيد يعني دقيقة جدا خطر في باله أن يتصل بابنه بالهاتف توجه ليتصل بابنه وقع ميته في حالات موت مفاجئة تسميها ستة قلبية سميها ما شئت بس خطف الإنسان ما له ما شيء معناته بعد ما جمع السروي عمل شاق خمسين سنة لحتى بدأ الآن اترفه قليلا قليلا جاء ملك الموت وأنهى حياته يروي الرازي عن سفيان ابن عيينة هذه قصة قال بينما أنا أطوف بالبيت إذا رأيت رجلا وقع في قلبي أنه من عباد الله المخلصين في عنا مخلص وعنا مخلص أخلص لله فأخلصه الله من الشوائب فدلوت منه فقلت هل تقول شيئا ينفعني الله به فلم يرد علي جوابا ومشى في طوافه فلما فرغ صلى خلف المقام ركعتين ثم دخل الحجرة فجلس فجلست إليه فقلت هل تقول شيئا ينفعني الله به قال هل تدرون ماذا قايا ربكم قال لا قال أنا الحي الذي لا أموت هل امطيعوني اجعلكم احياء لا تموتون فعلا اذا الانسان اطاع الله عز وجل موته تحفه وموته عرس وموته انتقال من من من الدنيا التي هو سعيد فيها بمعرفه الله الى جنة الله في الآخرة لذلك من أدعي من أدعي اللهم اجعلني عمك متصلة بين الدنيا والآخرة. شو المؤمن خطه البياني صاعد والموت نقطة على هذا الخط. أنا الملك الذي لا أزول هل أم أجعلكم ملوكا لا تزولون. في نقطة دقيقة أتمنى على الله أن يوضحها لكم. أنت لو أنك أعرفت عن الدين وعن الدار الآخرة وعن منهج الله في قلق عميق جدا مهما حصلت من مال او من مناصب او من ميزات هذه لها نهاية قبيحة دائما في قلق في صعود لكن في سقوط بعد الصعود صعود وسقوط والموت هو السقوط لكن المؤمن صعود بلا سقوط هذا الشعور لا يوصف الطمأنين للمستقبل أنت مطمئن تمشي في طريق سالك إلى جنة الله تمشي في طريق ينتهي بك إلى الجنة أما أهل الدنيا الطريق عريض لكن ينتهي إلى حفرة صحيقة فيها وخوش كاسرة في قلق دائم لذلك المبالغة بالنعيم والمبالغة بالانغماس في المنزات عملية تعويض في قلق في خوف لكن بحاول إنسان يبالغ بالرفاه أيام تلاقي إنسان يعتني في بيته بشكل غير معقول وكأنه سيعيش ألف عام هو بالخمسينات والستينات والسبعينات تلاقي يعتني عناي فائقة ما معنى ذلك تعويض في قلق القلق أساسه الشعور أنه بعد هذا الصعود هناك سقوط أما المؤمن فالشعور مرتاح منه في حياته صعود بلا سقوط نمو بلا تراجع سعاجه بلا شقاء حياة بلا موت لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لذلك أنا الملك الذي لا أزول هل أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون أنا الملك الذي إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون هل أطيعوني أجعلكم إذا أردتم شيئا قلتم له كن فيكون يعني أصبحتم مستجابي الدعاء إن أطعت الملك كنت في معية الملك إن أطعت الغني كنت مع الغني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 وكريم بالله وعزيز بالله من دون أن تكون مع الله عذب بعد ذل غنى بعد فقر حياة بعد موت رفاه بعد شقاء سعادة بعد شقاء أيها الإخوة مما يتمم هذا البحث أن نعلم هذه الحقيقة أن هناك اسم وأن هناك مسمى هذا هذا مسمى اسمه كتاب الشيء مسمى أما الكلمة التي نلفزها من حروف من مقاطع صوتية متفق عليها مصطلح عليها اسم اسم فالاسم هو الذي يدل على المسمى إذا قلت كتاب دل هذا الاسم على هذا اذا قلت قمر دل على القمر اذا قلت شمس دل على الشمس فالاسم والمسمى الله جل جلاله خلق الكون خلق الخلق او كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الخلق فكلمة الله اسم علم على الذات اسم علم على الذات غير الله عز وجل أسماء أسماء صفات الله اسم ذات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر هذه أسماء صفات أما إذا قلنا يا الله هذا علم على الذات يعني إذا قلنا يا الله نقصد الذات الكاملة المتصفة بكل الأسماء الخصنة جملة لذلك قالوا الله هو اسم الله الأعظم علم على الذات ولحكمة أرادها الله جل جلاله ما أحد يستطيع أن يسمي أحدا على الإطلاق الله في الكون كله في حقيقة هو العلم على الذات أما بقية الأسماء أسماء صفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام طبعا في عنا باللغة بحث هو الاسم واللقب والكني عمر اسم الوضع الأول حينما ولد سماه أهله عمر فلما شبه صار عمير ثم صار عمر ثم صار أمير المؤمنين ثم صار خليفة المسلمين ثم صار الخليفة العادل الرحيم سمي الفاروق الفاروق اسم؟ لا الفاروق لقب لأنه الوضع الثاني الأول الثاني لقب الإنسان أحيانا يسمي ابنه اسم أول اسم سماتي هو الاسم لكن هالابن صار متفوق سمى اسم آخر المتفوق هذا لقب فاللقب يدل على المذح والذم، بينما الاسم الأول يدل على الذات إذا قلت راشد تعني شخص اسمه راشد أما إذا قلت الراشد الآن تعني صفة الرشاد به فرق كبير بين أن تقول راشد والراشد لذلك حينما يعرف الإسم يشار إلى معناه صار علم على الذات صار اسم صفة فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى الإسم الذي هو علم على الذات الله أما أسماؤه الحسنى التسعة والتسعون هي أسماء صفات الرحمن من الرحمة العليم من العلم القوي من القوة الغني من الغنى اللطيف من اللطف لكن الله كل الأسماء الحسنى منطوية بكلمة الله علم على الذات صار عنا اسم وصار لقب الاسم الوضع الأول أما اللقب الوضع الثاني الاسم يشير إلى الذات بينما اللقب يشير إلى الصفات الكنية الكنية ما سرقه أبو فلان أو ابن فلان أب أو أم أو أخ أو أخت أبو حفظ كنية ابو الخطاب كنية الفاروق لقب القرشي نسب صار في عنا اسم ولقب كنية ونسب اشتغل حداد المشهور بالحداد شهرة اسم لقب كنية نسب شهرة الاسم هي الكلمة التي أطلقها الأب والأم على المولود حينما ولد عالم على الذات واللقب في ألقاب كثيرة. أيام الأب يمدح بها ابنه أو يضم بها ابنه. صديق لقب الفاروق لقب ذنورين لقب ابن الخطاب كنية أبو حفص كنية القرشي نسب. السمان شهرة بيكون اسم الشخص شهرة او بيكون اسمه المصري اي نسب يا شهرة يا نسب يا لقب او كنية او اسم اسم لقب كنية نسب شهرة اي امور اللغة وفي درس قادم ان شاء الله ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى والحمد لله رب العالمين